كتاب وجيء بين نبيين وشهداء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيه كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا. إذا جاءوا ففتحت أبوابها ففتحت أبوابها و قال لهم خزنتها ألم يأتيكم رسول ألم يأتيكم رسول منكم يسلون عليكم آيات ربكم ويظهرونكم ويظهرونكم لقاء يوم هذا ق ذنا ولكن حقت كلمه العذاب على الكافرين قيل ادخلوا ابواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين استقاموا ربه الى الجنه زمر حسن اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها قادرين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتذوو من الجنة حيث نشاء فنعم أجور العاملين